تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ويكفر عنهم, ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ا ل ظ ا ن ي ن بالله ظ ن س و ا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 م و س و ل ه ف إ ن ا ع ت د ن ا ل ل ك ا ف ر ي ن س ع ي ر ا و للعلوم ا ل ا ت و ا ل أ ر يغفر ض ل م ن ي ش ا ء ويعذب م ن ي ش ا ء و ك الله ن ا ف و ر الحسنى ي قل و ا لن تتبعونا كذلك قال الله منكم ت و ن يبدلوا ك ل ت م الله قل تتبعون ف س ي قل و و ن ب للمخلفين تحسدوننا ب كانوا لا إلا قليلا يفقهون قل ل من الاعراب ستدعون إ ل ى قوم أ و ل ي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم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 ولتكون ك ا ل الله ه عزيزا حكيما وعدكم كثيرة أ خ و ن ه ا فعجل ل م هذه ك ف أيدي ا ل ا س عنكم ولتكون آ ي ة للمؤمنين, ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنه الله التي قد خلت من قبل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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أ ن تطؤوهم, تطؤوهم فتصيبكم منهم م ع ر ة بغير علم ليدخن الله في رحمته من يشاء